موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن يستمعون لما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا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 يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجبر داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له وليس له مبين أولم يرو أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه إن بقادر بقادر على أن يحيي الموتى بل كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليسها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 القوم الفاسقون